شمربي غفر الكريم ذو نوّانا ودين من واسدي من عانا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة شمربي تواجوك مواقف صعبة ربما تفرجك عن فضائل الصوم وآذان ولا من جات إذن إلا بالهدي الشريف اللهم إني صائم